وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا المفوس سوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِيرَتْ وَإِذَا الجنة أزلفت عرمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس عس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول My وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون Why? What will السماء فطرت وإذا الكواكب انتسرت وإذا البحار فجرت وإذا الكبور بعزرت علمت نفس ما قدمت يَا فَأَنَّى كَمْ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ أركبك. كل Hello? No. woman وَالْأَمْرُ يَوْمَ Bye. ليوم عظيم موسوعه <تصفيق> كذا <تصفيق> the Good किं ता النعيم يسقون من رحيق مختوم ومزاجه من مِنْ تَسْنِي وَإِذَا مروا بهم يتغامسون وَإِذَا انقلبون one is कि وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأزنت لربها وحفقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فسوف يحاسب حساباً يَسِيرًا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم ما يوعون فبشرهم بعزاب ما آمنوا وعمل الصالحات لهم أجر غير